ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فاكهة والنخل ذات الأكمان والحب ذو العصف والويحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق من, مارج من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 I'm mm -hmm.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 بسلطان فبأي آلاء ربك تكذبان يرسلوا عليك ما من النار ونحاس فلا تتصيران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان.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 كُما تكذبون ولمن خاف مقام ربه جنة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 وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنَّتَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان مُدَهَّمَّتَا فَبِأَيِّ آلَاء ربكما تكذبان فيهما عينا لنبغا ختال فبأي آل ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آل ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان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 ثور مقصورات في الخيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يقم إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقرين حسان